أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَا يَعْلَمُ مِنَ وَلَا يَعْلَمُ غَيْبَ اللَّهُ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَاياكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَاياهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ وَلَيَحْمِلُنَّ أَفْقَالَهُمْ وَأَفْقَالَهُمْ فَالَمَّا مَعَ وَلَا يُسْأَلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ دَ أأَْرسَلن نُوحًا إلَ طَوْمِهِ فَلَ بِثَفِيهِم أَلفَسَنَةٍ إِلَّا خَسينَ عَامَا فَأَخَذَهُم الطُوفَان وَهُمْ ظَالون فَأَن جَينَاهُ وَأَصحابَ السَّفينَةِ وَجَناح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 وَاشْكُرُوا لَهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا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 إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دول انما وَدَّتَ بينكم في الحياه الدنيا ثم يوم القيامه يَكْفُرُ بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وما واكم من نار وما لكم من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 وآتيناه أجره فِي الدنيا وَإِنَّهُ في الآخرة لمن الصالحين ولوطاً إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها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 اهل القريه ان اهلها كانوا ظالمين قال ان فيها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فيها لن ننجينه واهله أمرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إِنَّا مُنَجِّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّ امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ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 وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَاهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ ولكن كانوا أنفسهم يظلمون